بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد امين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين